بارك فيكم ورزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اليوم إن شاء الله تعالى نستكمل شرح هذا المتن المبارك وهو متن الأربعين النووية واتوقفنا نستكمل الحديث وهو متن إن عند شرح التاسع والعشرون وهو حديث مهم كما مر بنا من ا ل أ ح ا د ي ث المهمه ايضا وسنرى في هذا الحديث ب أ ن ه اشتمل على كثير من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ا ض ي ة من حيث المعنى فالحديث التاسع والعشرون هو قد رواه الترمذي رحمه الله وغيره من أ ه ل العلم ك ا ل إ م ا م أ ح م د والنسائي وابن ماجه رحم الله الجميع وجاء هذا الحديث من طريق من معمر عن عاصم بن أ ب ي النجود عن أ ب ي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار ق د ورد بلفظ ع ن فجاءت ر و ا ي ة من النار وجاءت ر و ا ي ة عن النار ونعرف أ ن في ا ل ل غ ة عن ل ل م ج ا و ز ة تقول خرج السهم عن القوس قال لقد س أ ل ت ن ي عن عظيم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 قلت بلى يا رسول الله ف أ خ ذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله و إ ن ا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ث ك ل ت ك أ م ك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أ و قال على مناخرهم إ ل ا حصائد السنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح والترمذي رحمه الله ب ي ن أ ن هذا الحديث كما نعرف من الفاظ الترمذي في بيان درج الحديث وله مصطلح خاص به فقال في هذا الحديث حديث حسن صحيح ويحتمل أ ن يكون هذا الحديث صحيحا من و ج ه ة نظر الترمذي رحمه الله وفي نفس الوقت ب أ ن له طرق حسنه ة وغير ي ذلك مما تكلم مما ف أهل العلم العبرة والشاهد هنا العلم العبرة أ ن هذا الطريق ب ر و ا ي ة الترمذي للحديث صح عند الترمذي وجاءت روايات أ خ ر ى ض ع ي ف ة كما عند أ ح م د وغيره وهناك كما في روايات كما أحمد في ودار ا ل قطني وغيرهم ب أ ن هذا الحديث رواه ح م د بن سلمه عن عاصم ا بن أ ب ي النجود عن شهر ا بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه و أ ه ل العلم يتكلموا في شهر ا بن حوشب و بينوا ب أ ن ه في حديثه رد هذا ب ا ل ن س ب ة الى الروايات الاخرى لكن ثبت بمجموع طرق هذا الحديث بانه صحيح بانه صحيح وله شواهد ك ث ي ر ة حتى لا يطول المجال في الكلام فمن ن اراد أن يرجع الى كتب الحديث هل هناك صوت إ ن شاء الله فمعاذ رضي الله عنه وغيره من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم جميعا دائما ي س أ ل و ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عن الخير ويتعلمون منه وكما مر بنا من ا ل أ ح ا د ي ث في سؤال ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل التي تهمهم فجاء معاذ رضي الله عنه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل ه سؤال وهذا من حرص معاذ رضي الله عنه على ا ل ن ج ا ة ل أ ن هذا الحديث طريق ا ل ن ج ا ة من النار ومن العذاب فقال أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار أ و يباعدني عن النار هنا ي س أ ل ه أ ن يبين له ا ل أ ع م ا ل التي بها يستطيع أ ن يتقرب إ ل ى ا ل ج ن ة وفي نفس الوقت يبعد عن النار فكلهم يحتاج إ ل ى هذا السؤال وكل مسلم يحتاج إ ل ى هذا السؤال أ ن ي س أ ل ه دائما نريد أ ن نعرف ا ل أ ع م ا ل التي بها ندخل او ندخل ا ل ج ن ة و ا ل أ ع م ا ل التي بها تدخلنا النار فنحذر منها ولا نفعلها قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لقد س أ ل ت ن ي عن عظيم هذا سؤال عظيم ل أ ن ه متعلق بالدار ا ل آ خ ر ة التي هي ح ي ا ة بلا موت وهي حصاد ا ل أ ع م ا ل في الدنيا تحصد يوم ا ل ق ي ا م ة لذلك هذا كان أ م ر ا عظيما فقال لقد س أ ل ت ن ي عن عظيم و إ ن ه ليسير هنا يظهر لنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أ ن ا ل أ م ر ميسر لكل أ ح د ليس مستعصيا على أ ح د لان أ ن ل لو ع ب ا ا د ة ك ت لأن ا ل ع ب ا د ة لو كانت ص ع ب ة ما فرضها الله تبارك وتعالى علينا و إ ن م ا الله عز وجل يكلف المكلف بما يطيق فلا بد من وجود ا ل ق د ر ة فهذه ا ل أ س ئ ل ة تكون ع ظ ي م ة لكنها ي س ي ر ة في فعلها لكن هي يسيرة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 ل أ ي أ ح د و إ ن م ا ي أ ت ي للذين يتمسكون ب أ و ا م ر الله وطاعاته ويفعلون ا ل م أ م و ر ا ت وينتهون عن المنهيات يثبتهم الله تبارك وتعالى دائما على الحق وعلى طريق مستقيم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ه لقد س أ ل ت ن ي عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه ل أ ن ا ل أ م ر خطير إ م ا ج ن ة و إ م ا نار ج ن ة خلود بلا موت أ و نار خلود بلا موت وهما لا ي ف ن ي ا ن فالمؤمن ينعم في ا ل ج ن ة أ ب د ا ل آ ب د ي ن مخلد فيها لا يموت فيها والنار يخلد فيها الكافر ولا ينتهي عذابه والنار لا تفنى اما نار ا ل ع ص ا ة من الموحدين تفنى ل أ ن ه م بمجرد أ ن ه م قد انتهى عقابهم يدخلون ا ل ج ن ة وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أ ن ه جعل هذا ا ل أ م ر هل في صوت أ ن جعل هذا ا ل أ م ر تبارك وتعالى للناس خيرا فجعل الموحدين منهم عصاه ؤ ل ا ء ا ل ع ص ا يعذبون في النار ثم بعد أ ن ينتهي عذابهم يدخلون ا ل ج ن ة ب ر ح م ة الله عز وجل وتنتهي نارهم أ م ا نار الكافرين فلا تنتهي أ ب د ا ويخلدون فيها يعذبون دائما لا يموتون فيها ولا يحيون لذلك كان ا ل أ م ر عظيم ويسير في نفس الوقت على من يسره الله عليه وفضله الله تبارك وتعالى على غيره أ ن تعبد الله لا تشرك به شيئا عليكم السلام ورحمة الله هذه العبادة السلام الله ورحمة هذه لله عز وجل خ ا ل ص ة كما أ م ر الله عز وجل في كتابه وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون أ ي يوحدون الله عز وجل في أ ل و ه ي ت ه وفي ربوبيته وفي أ س م ا ئ ه وصفاته أ ن تعبده ولا تشرك به أ ح د ا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وتتمثل ا ل ع ب ا د ة كما عرفها شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله ل العبودية ه كتابه في ب و ق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 ت ب د أ في شرائع ا ل إ س ل ا م وتقيم ا ل ص ل ا ة تقيمها أ ي ت أ ت ي بها م س ت ق ي م ة ت ا م ة م ك ت م ل ة ا ل أ ر ك ا ن والشروط والواجبات فهذا هو إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وقال أيضاً وتؤتي ق ا أيضا ل و ا ل ز ك ا ة و ا ل ز ك ا ة المال الذي أ و ج ا ب ه الله عز وجل على الناس ليخرجوه من أ م و ا ل ه م بشروط م ع ي ن ة و ب ن س ب ة م ع ي ن ة إ ل ى أ ه ل مخصوصين ثم قال وتصوم رمضان أ ي شهر رمضان المبارك كل هذا فرض من الفروض ا ل ع ي ن ي ة وتصوم رمضان وهو أ ن تمسك عن ا ل أ ك ل والشرب والشهوات من طلوع الفجر إ ل ى غروب الشمس ثم قال و تحج البيت أ ي بيت الله الحرام و تقصد البيت أ ي ا ل ك ع ب ة ثم قال أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير النبي صلى الله عليه و سلم يبين له أ ن هناك خيرا كثيرا ليس فقط إ ذ ا فعلت ذلك تدخل ا ل ج ن ة ولكن هناك أ م و ر اخرى تدخلك الجنه ة أيضا و ن ا ك أبواب ل ل خ ي ر كثيرة أ ل ا أدلك على أبواب على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إ ل ا دل الامه عليه وما من شيء فيه شر إ ل ا حذر الامه منه فذلهم وارشدهم ووجههم إ ل ى الابواب الكثيره للخير فقال لهم فقال ل م ع ا ذ رضي الله عنه اصوموا ل جنة عليكم السلام ر ح م ة ل ل الصوم ه ج ن ة أ ي أ ن هو ق ا ي ة من المعاصي و و ق ا ي ة من النار يوم ا ل ق ي ا م ة ينفعك اصوموا ل في أ ن ك تتقرب به إ ل ى الله عز وجل فالصوم ن ج ا ة وستر و ب ق ا ي ة من كثير من المعاصي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه يبين أ ن الصوم و ق ا ي ة من الذنوب كالزنا وغير ذلك والصدقه تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار الصدقه ايضا وهي جزء من المال يبذل للفقير او المحتاج تقربا الى الله عز وجل تحسن للفقير بالتصدق عليه وربما كان هذا التصدق بغير المال وكما مر بنا من الاحاديث ان الصدقات تدخل في الامر بالمعروف النهي عن المنكر عن القول الحسن التبسم المعاملات وغير ذلك فهناك صدقات فهناك صدقات وتؤجر عليها من الله عز وجل إ ذ ا كانت لله أ ي ا ل إ خ ل ا ص فيها لله تبارك وتعالى فهي تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار إ ذ ا أ خ ط أ العبد وتصدق ص د ق ة هذه ا ل ص د ق ة تطفئ ما أ خ ط أ فيه و ل أ ن الماء إ ذ ا أ س ك ب على النار لا يبقى من النار شيء س م النار لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن الخطايا تذهب كما يذهب النار إ ذ ا أ س ك ب عليه الماء بفعل الصدقات ب ف ع لان ل ل ص د ق ا ت أ كثيرا من الناس يستهون ب ك ل م ة ط ي ب ة ل أ ح د أ و بالتبسم في وجه ه أ خ ي او بالقول المعروف او بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر او بفعل الطاعات او بترك المحذورات او ترك الشبهات او غير ذلك ثم قال و ص ل ا ة الرجل من جوف الليل ايضا تطفئ الخطيئه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 فينام ثلثه ويصلي ثلثه وكان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له م ا ل خ ي ر في قيام الليل وفي هذه ا ل أ و ق ا ت وثلث ا ل ا ل أ خ ي ر من الليل الذي ينزل الله تبارك وتعالى فيه إ ل ى السماء الدنيا ليغفر للمؤمنين ثم تلا النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ق ب ل الله عز و جل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون وهذا أ و هذه ب ش ر ة للذين يتركون متعتهم ويقيموا الليل ة ولا يرتاحون في فرشهم لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ ه ا استشهادا ل أ ن ه م تركوا مضاجعهم ل ل ص ل ا ة و أ ي ض ا بشرهم ب أ ن النفس لا تعلم لها أ و لا تعلم ما أ خ ف ي لها من الخير و ق ر ة ا ل أ ع ي ن الذين يقرون أ ع ي ن ه م بنعيم الله عز وجل ثم قال صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك ب ر أ س ا ل أ م ر كله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروه ة س ن ا م وذروة سنامه قلت بلا يا رسول الله قال ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م قال ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م و ا ل إ س ل ا م هو الاسلام ل ل ه ب ا ل ت و ح ي د والنقياد ا ل ه بالطاعة و ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و أ ه ل ه ا ل إ س ل ا م أ ن تسلم كل شيء لله تبارك وتعالى تستسلم في كل شيء وهو الله عز وجل سماكم المسلمون فلذلك ر أ س ا ل أ م ر أ ي هذا ا ل ش أ ن ا ل إ س ل ا م و أ ن ه يعلو ولا يعلى عليه وبه يعلو ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ ف ر د ولم يكن معه شيء يراد به الدين كله وقال ب أ ن ر أ س ا ل أ م ر للاسلام ل أ ن ه به يستقيم العمل ويستقيم أ ح و ا ل المرء ثم قال أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله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 وهناك جهاد بالنفس و أ ش د الجهاد جهاد النفس أ ن تجاهد نفسك عن المعاصي ولا شك أ ن الجهاد فيه خير والجهاد جعل هنا في حديث النبي صلى الله صلى عليه وسلم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 كف عليك هذا أ ي مسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان معاذ رضي الله عنه وقال كف عليك هذا أ ي لا تتحدث به ب ك ث ر ة ولا بد أ ن يكون الكلام محسوبا ومعروفا فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم وهل س ل م و نحن او إ ن لا مؤاخذون بما نتكلم به وهذا كثير ربما يعلم لا يعلم هذا ا ل أ م ر ب أ ن ه ربما يتكلم بالكلام لا يلقي له بالا ويتكلم هنا وهناك دون حساب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهذا دعاء <تصفيق> للعرب قديما كانوا دائما يدعون بهذا الدعاء ومعناه فقدتك امك حتى تصبح ث ك ل ا ولكن هذه ليست د ع و ة على الصحابي ولكن كان من ع ا د ة العرب أ ن ه ا ت أ ت ي للحث على ا ل أ م ر المهم أ و للانتباه لما يقال أ و للتحذير من أ م ر معين فكان ع ا د ة العرب قديما هذه الكلمة لكن ليست من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كدعاء عليه ثم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أ و قال على مناخرهم إلا حصائد, الا حصائد السنتهم وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الرجل ليتكلم ب ا ل ك ل م ة من سخط الله ليلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا فلابد أ ن يكون الكلام قليل ل أ ن ه كلما قل ا ل ك كلما ل قل ل ا ا م خ ط أ أ م ا الذي يثرثر ويتكلم بأي شيء فهذا يخطئ كثيرا وربما يوقع نفسه في أ م و ر ك ب ي ر ة جدا واللسان خطير والله تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد كل كلمة تحسب إما لنا إما تحسب أ و علينا لذلك دائما إ ذ ا أ ش غ ل ا ل إ ن س ا ن لسانه بذكر الله عز وجل س ي أ ت ي بالحسنات ا ل ك ث ي ر ة كالجبال أ م ا إ ذ ا أ ط ل ق لسانه بغير قيد وبغير ضابط فسيوقع نفسه في أ خ ط ا ء ك ث ي ر ة وستحسب عليه ستحسب ع لذلك ي ه ل النبي صلى الله عليه وسلم نبعها على هذه ا ل م س أ ل ة تنبيها مهما فوجب علينا أ ن نحافظ على السنتنا من الخوض إ م ا في أ ع ر ا ض الناس بالنميمة أو بالغيبة أو أ و بغير ذلك و نتكلم بحق و لا نكذب كما قال النبي صلى الله عليه و سلم إ ن الرجل لا يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه و كل ذلك من حصائد ا ل أ ل س ن ف ن س أ ل الله أ ن يوفقنا جميعا إ ل ى مرضاته ويجعل دائما ا ل س ن ة ل س ن ة ع ا م ر ة بذكره تبارك وتعالى وان يعيننا على طاعته إ ن ه تعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين ونكمل في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ونفع بكم